غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه, تتنزل عليهم الملائكة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 نُزُلَم مِنْ غَفُور الرَّاح وَمَنْ أَحسَنُ قَوْلَم مِمَ دَائِلَ اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحَا وَعَمِلَ صَالِحَْ وَقَالَ إَِّنِي مِن المُسْلِمِين وَلَا تَسْتَو الْحَسَنَةُ وَلَ